Ya ilahi, ya يا ملاذ التائبين رحمة أرجو ببابك منك كرب رب سبيل وعناء وامتحان ربي تكتب لي حياة في ألم بذلك يا آه آه بالنجوة شفاه شفاه وعيون كل ما فيها ينادي يا إلهي يا انجوى شفا هي اشفا كل ما فيها ينادي <يا إلهي> <أرتدي منك الجناه> وكذا الحور الحسان ارتجي نهرا مصفا عسلا حلو المزان رملها من زعفران وصفها سحر البيان ما بها لم يأتي يوما قلب انسنت في الزمان ارتجي منك الجنان وكذا الحور الحسان ارتجي نهرا مصفا عسلا حلوا مزانا مالها من زعفران وصفها سحر البيان ثم بها لم يأتي يوما قلب انس في الزمان